طيب نبدأ بكتاب الشرك من في القديمة وهذا من أهمية بالمكان اول الباب خوف النبي السلام من وقوع الأمة في الشرك خوف النبي السلام من وقوع الأمة في الشرك وهذا باب عظيم جدا رد على المتنطعين المتهوكين الذين يقولون لما تخافون لما تصدعون رؤوس الناس شرك الشرك, الشرك الشرك لا شرك النبي قال لا أخاف الشرك على امتي ولكن أخاف الدنيا أن تفتح لهم في تنفسوها كما تنفسوها في توليكم كما فهذه هذه التي أنت بسكونا بيها وقد أجبنا عليها قبل ذلك قريبا ولكننا أيضا سنوسع القول هنا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأمة في الشركة أقول أصل الرسالة لتحقيق التوحيد أصل بعث الرسل لتحقيق الكون الكبرى. قضية الكون الكبرى ما خلق الله الكون إلا لها ما كون الكون إلا لها ما خلق الخلق إلا لها ما أرسل الكتب إلا لها ما قسم الناس إلى فرقان فريق الجنة فريق مسعه إلا لها ما ضرب السراس إلا لها ما جعل القتال إلا لها قال الله جل ما وما خلقت الجن والإسس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون وقال الله جل ما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله الا انا فاعبدون يعني واحدون أيضا قال الله جل في علاه لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وذي تنبوا التغوت أن الله وذي تنبوا التغوت وقال الله تعالى الله مخلطا له الدين وحذر أيما تحذير من الشرك حذر نبيه الذي هو أكرم الخلق عليه قال لئن أشركت ليحبط منه عملوا ولا تكونن من القاتلين وقال الله تعالى عن جميع الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فمسألة الشرك مسألة عظيمة جدا والشرك ظلمات بعضها فوق بعض قال الله عز وجل انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار وقال الله جل في علاه الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالاصل في رساله وتحقيق العباده تحقيق التوحيد التام الكامل غير المنقوص لله جل في علاه لذلك قال الله جل في علاه الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك يعني بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الحق بان تحقيق رسالة من اجله من اجله قد ارسل الله الرسل واخفاء الشرك من اجله ارسل الله الرسل الشرك كان في الامم السابقه ولكنه كان ظاهرا جليا وهذه الأمة الخطر فيها اعظم لان الأمة تكاثرت والامه اكثر الامم دخولا الجنه ومع ذلك الشرك فيها اعظم لان الشرك او انواع الشرك في هذه الامه شرك خفي وشرك جلي شرك خفي وشركٌ جلي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتمه تماما عظيما بحفظ جناب التوحيد وسد سد وحسم مادة الشرك من كل الأمور وسنبينه تفصيلا بإذن الله هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا الشرك اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل في السنة في الموسنات قال أيها الناس اتقوا الشرك فإنه في الأمة أخفى من دبيب النمل فقيل له وكيف نتقي هذا يا رسول الله هذا الشرك وكيف نتقي هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ان تقولوا تقول اللهم ان اعوذ بك أن اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا معلمه اللهم ان اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه وان استغفرك لما لا أعلمه. ومن اهم الوسائل التي قد اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لسد باب الشرك لحسم الماده وسد الذريعه العبره بالغيب العبرة بالغير لأن الإنسان يحاكي الإنسان والإنسان سره يتوارث الأخلاقيات والعادات حتى الاعتقادات متوارثة ولذلك جاءنا السلام في مجتمع الجاهلية يعني أقر فيه بعض الأخلاقيات وقد نزع فيه كثير من الأخلاقيات والاعتقادات فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التي سدها هو أنه سد باب التقليد للأمم السابقة لأنه يقول السعيد يعني دائما الحكم تقول السعيد من وعد بإيش بغير كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فالعبر أن تنظر للآخرين الذين هلكوا فلا تهلك فهذا هو الفقيه اللبيب هو الذي يعتبر بغير هذا السعيد حقا وهذا اللبيب حقا والشقي من شقي في بطن أمه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمة أي ما تحذير من أن تأ من أن أن سبيل الهالكين وهذا الذي قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين إيش ببعيد اتبعوا قال الله تعالى يعني أن هذه الآيات آيات لولي الأفسار لولي الألباب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكراً لا مقرا قال لا تتبعوننا سنال الذين من قبلكم شبراً بشبر وزراعا بزراع ولو دخلوا حتى لو دخلوا جحر ضب ضبا دخلتموه في رواية في السنة قالوا ولو نك ولو لو منها من ينكح أمه في يد الأم ولو وجد في يد الأم من ينكح أمه والمعنى في الحديث ايش المعنى تقرأت تفسيري الحديث ايش تقول يا صاحب اللغة و... ايه تبقى بفصاحة تتبعنا ايه تبقى في النهاية بفصاحة العربية. نعم اقلت لك ايه تبقى بفتاحة يعني المعنى ايش انا قلت انكارا لا اقلارا يعني المعنى في القراءة التفسيرية ستتبعنا سنن الذين من قبلكم ثم قال فاحذروا فاحذروا فلا تفعلوا فاحذروا ايما الحذر فاحذروا فلا, فلا تفعلوا وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي وهذا ايضا ظاهر في هذا الباب لا على أمتي ما أتا على بني إسرائيل حذو النعل بالناع. في موسى أحمده. لا يأتينا على أمتي ما أتا على بني إسرائيل حذو النعل بالناع. يأتينا على أمتي ما أتا على بني إسرائيل حذو النعل بالناع. وأيضاً قب الله صلّى عليه وسلم أخوف ما أخاف عليه أمتي أن يعملوا مثل ما عمل من قوم لوط. أخوف ما أخاف على أمتي أن يعملوا عمل قوم لوط. أن يعملوا عم... عمل قوم لوط. فانظر إن سلم يحذر الأمة. من أن تتبع سنة الذين من قبلهم هذا اجمالا وجاء في التفصيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله, إن إن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين ذلك أن الجهلية يفعلون هذا قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني انهاكم عن ذلك أو قال أحذر بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ابرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا إن الله اتخذني خليلا ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وان من كان قبلكم اتخذوا او كانوا يبنون اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد قال فلا تتخذوا احذروا فلا تفعلوا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك ماذا تستفيد من هذا الحديث من هذا النص يا صبري إني أبرع أن يكون لي منكم خليلا <تصفيق> إن صاحبكم خليل الرحمن قال ولو كنتم متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا <تصفيق> ولكن صاحبكم خليل الرحمن قال ألو إن من كان قبلكم <تصفيق> اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، <تصفيق> فلا تتخذوا القبورة مساجد. إني أناكم عن ذلك <تصفيق> هذا هو هي عنده مش عنده حد آخر. يعني صاحب اللغة لما يكونش له رأسه لازم يتضرب بأي شيء التوكيد في النهي التوكيد تحذير أيام تحذير ثم التوكيد في النهر قال فلا تتخذوا تكفي تكفي لا دأكد دأ هذه خطورة ليست بعدها خطورة فانتبهوا واحذروا فلا تتخذوا القبور مسالف إني أنهاكم مرة ثانية أو إني أنهاكم عن ذلك وأيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيعهم مسارين. طاتل الله, الله قوما اتخذوا قبول انبيائهم مساجد وأيضا في الولايات عن عباس عن كان في مرض موت في مرض موته وكان يضع يده على الرقوه ويضع, ويضع على راسه وكان يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا انبيائهم مساجد ألا الله على اليهود والنصارى اتخذوا انبيائهم ألا الله على اليهود والنصارى مساجد ثم قالت عائشة تفسر هنا الان تفسير الصحابي تقول ان النبي السلام قالت يح يحذر ما صنع او يحذر ما صنعه لولا لا ذلك لابرز قبره خشي ان يتخذ مسجده ولذلك قال الله مسجع قبري ايش عيدا الله مسجع قبري وسنا يعبد لانهم فعلوا ذلك لما اتخذوا قبور الانبياء المساجد عبدوه من دون الله جهل في علاة صريح جدا حديث عائشة أن ام سلمة وأم حبيبة أتت أت كل واحده لمسلم فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وصورت له ما راينا في الحبشة فقال النبي سلم عن هذه البيع والمساجد قال النبي سلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على, وبنوا على قبري ثم قال ألا إن أنهاكم أنت تفعلوا ذلك وقال ربما سلم أولئك شرار الخلق عند الله رفع كل ذلك حسماً للمادة وسداً للذريعة لكن في الصحيحة أيضاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك قبلاً مشفا إلا سويته سويته بالأرض وطبعا يعني هذه المسائل تحتاج إلى أولي الأمر ولا يفعل ذلك. قال لا تجد قبرا مشينا إلا سويته بالأرض ولا صورة إلا تمطها وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في رواة أخرى قال لنا سلم إذا مات فيهم مراجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصور تلك التصوير ألا أولئك شرار الخلق عند الله دل في علا لذلك نهى وسلم عن الجلوس على القبور والبنى على القبور والصلاة على القبور والصلاة, على القبور والصلاة إلى القبور لذلك جمهور الفقهاء يرون أن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطله أنا وهبت أعكس الحنابلة وبعض الشفيعين يرون الصلاة باطلا والجمهور يرون الصلاة صحيحة لكنه يأثم بذلك وبعضهم يرى الكراه لا يرى التحريم وهذا واجب وتما عند الشفيع وهذا خطأ بين والصحيح أن على التحريم وأن الصلاة باطلا في صلاة في الصلاة التي فيها مسجد المسجد الذي فيه قبر إن علِم بالقبر أما لم يعلم رفع الخطأ رفع رفع علمت الخطأ والنسيان ومستكره عليه والأمم السابقة كان فيهم الغلو في الصالحين كان فيهم الغلو في الصالحين إذن من الغلو بناء على القمور فأراد نفسلام العبرة السعيد من وعد بغيره فحسم المادة مادة تقليد في هذا الباب ثم حسمها في مدة الأخرى من لون من ألوان الغلو أيضا من ألوان الغلو أيضا في الصالحين أنهم ينسبونه لله جل في علاه أنهم ينسبونه لله جل في علاه. هذا غلو في الصالحين هذا الذي منعه نفسلام فالغلو في عيسى بلغ بهم أنهم ج تغفر الله نسبا لله ثم جعلوه بعد ذلك رب مستقلا يعني هم يقولون باسم الاب باسم الابن باسم الروح امين ثلاثة في واحد خذها بقى فهمك كده ما كيف ما, كيف ما, كيف ما الغرض المقصود ان هذه ما جاءت الا الا بالغلو لذلك قال والسلام عموما واجمالا اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ولذلك الرسول قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله رسول طبعا هم الفائدة عظيمة جدا عندما قال قولوا عبد الله رسول. ما الفائدة من ذلك يا حريص هو الصحيح الراجح عبد الله فهو عبد وليس برب عبد يعبد لا يعبد فهو ليس برب وهو رسول نبي يتبع ولا يكذب لقطع وحسم مادة ايه يا حبيب يا شطار مش الشر ممتاز الغلو والجفو الجفو فيه انتقاص والغلو يصل به للشرك فحسم المادتين قال انما نعبد عبد انما عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله لا تطروني كما اطرت النصارى ولما دخل على قالوا وقالوا انت سيدنا وابن سيدنا انت وانت فقال فقال سلم لا انما سيد الله ثم قال قولوا بقولكم قولكم ولا يستهوي أنكم في رءا ولا يستجري أنكم الشيطان لأن هذه ما من مداخل التي يكون فيها الغلو في الصالحين ولذلك قالوا سلم ياكم الغلو في الدين فإن مهلك من كان قبلكم الغلو في في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون لذلك يقولوا سلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا عبد الله وأبو أمتي وكلماته ألقاه إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق دخل الجنة من أبوابها الثمانية أو من أي باب من أبواب الثمانية شاء أو قال دخل الجنة على ما كان من عمل في رواية أخرى كل ذلك لحسم مادة الغلو وقطع باب الغلو ومن ذلك أن سلم احترز في حسم مادة هذا حسم المادة بأن السعيد نوعده بغيره وحسم المادة إجمالا على أن لا نستنى بهؤلاء الذين قد سبقوا في الشرك وأمعنوا في الشرك وضاعوا وهلكوا وأهلكوا ثم هنا ينتقل المصنفين الكلام على أمر تفصيلي وهو حسم مادة الشرك في الجانب العقدي في الجانب العلمي الخبري اللي هو حسم مادة الشرك في الأسماء والصفات وأيضا في الربوبية وحسم مادة الشرك أيضا في الإلهية فنحن أخذ طرفا من الباب على الكلام على حسم مادة الشرك كيف حفظ جناب التوحيد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الـ الـ هذه الأباب اللي حسمت الشرك في الاعتقاد في الباب العلم الخبري يعني هو يصد باب الاعتقاد وإن كان وإن كان الأمر يرتبط حتى ولو بالظاهر وبالفعل فإنه إن كان يرمي إلى اعتقاد يحسمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دعم الصحابة عندما قال ابن عباس من قال لولا البطل لسرق السارق لولا الكلب سرق السارق قال هذا شرك ويجر إلى الشرك الأكبر بالإيش بالاعتقاد فحسم المجد لأنه لا يريد ميل القلب لأحد إلا الله جل في علاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فياقولوا فياقولون الله فياقول من خلق الأرض فياقولون الله فياقول من خلق الله نعوذ بالله هذا حديث روات كثيرة جدا جاءته صحيحين أنا بيرى له عن أبي رايل وعن غيره أن الوسوسة تأتي من الشيطان بهذا الباب يدريجو من خلق السماء من خلق الأرض من خلق النهار من خلق السماء حتى يأتي في النهاية يقول ومن خلق الله فهذه وسوسة شديدة جدا فحسمها النبي صلى قال من قال ذلك فلينتهي فليستعذ بالله الشيطان او يقول آمنت بالله ورسوله يقول آمنت بالله وفوا بينانا الخطر وبينانا طريق النجاة الخطر خطوات الشيطان يستدرج المؤمن الإنسان أو, أو الإنسان صاحب الإيمان يستدرجه بأن يقول من خلق السماء يقر الله من خلق الأرض الله من خلق السمار الأنهار الله ثم يقوله من خلق الله فرجل يحصار في هذا الباب يرج رجة عظيمة لذلك في بعض الوقت جاء الصحابة قالوا يا رسول الله إن لا يخر أحدنا من السماء على الأرض يهلك خير له من أن يتكلم بما يجول في صدره طال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لكنه علمنا طرق الطريق الأول أن تقول امنت بالله ورسل امنت بالله والخالق الواحد سبحانه وتعالى في بالله ورسل سدا وحسما لمادة الوسوسة هذه ثم قال قال ولينتهي ينتهي لا يجعل مسرحا ولذلك كثير من اللي عندهم وسوسة وسوسه قهرية السبب الرئيس أنه لم ينتهي لم, لم يفعل بما قال المسلم أنه انتهى يسترسل يسترسل يسترسل غير ما ماهلكه الشيطان. طبعاً القصة مشهورة جدا تعرفونها ولا تبعد عنكم عندما جاء الرجل الموسوس لابن عقيل والوصلة في الصلاة كثيرة جدا أو في الوضوء عندما جاء له وقال له يا إمام إني أحتار قال ما حيرته قال إني أنزل في دجلة تعرفون نهر دجلة دجلة أنزل في دجلة أغوص في دجلة وأخرج ألا نفسي أنني لم أتوضع لم أبتل بالماء فكيف أصلي قال اذهب لا صلّت علي أنت مرفوع عنك القلم لان هذا مجنون لم ينزل البحر ويطلع يقول ما عنديش متوضعتش ما اذا هو مجنون فان الوسوات الشديدة جدا بالاسترسال بالاسترسال يسترسل يسترسل اذا يتمكن فيه الشيطان لذلك قال الله سلام لينتهي لايضا الطريق الاول حسم المادة اهمنتوا بالله ورسول طريق الثاني ان ينتهي طريق الثالث ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال ليستعيذ بالله ولينتهي ليستعيذ بالله ولينتهي ايضا في رواية قال الله يعني الله قال قال صلى الله عليه وسلم قل الله واحد الله الصمد الميالد ولم ورم يولد كفوا أحد ثم ليتفل عن يساري ثلاثة ولا بالله ولا طريق العلاج أيضا يقول الله أحد صمد الله الأحد الله الصمد الخالق الرز سبحانه وتعالى وعلا والنبي صلى الله قال, قال الله تعالى يشبعني من آدم يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد الصمد الغرض المقصود أنه يقول ذلك يذكر نفسه الله الواحد يعني الخالق الرازق لأن الصمدية تدل على إيش السمدية تدل على الربوبي هو الرب الخالق لأن السمد يزمد له الخلاق في, في حوائجهن يعني يذهلون فقرهم وحاجتهم من لله جل في علاه وأيضا من ذلك ما, ما رواه ابن أبي عاصم في السنة قال النساء السلام إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية هذه حديث جاءت بشتات كثير جدا رواتها وأكثرها وأغلبها أتنيدها ضعيف لكن تتعاضد ولذلك كثير من المعاصرين من الحجر وغير من الحجر. طبعا الألباني في السلطرة حتى حسن كثير من هذه الحجر إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية حس مبده الآن القدرية الذين يقولون إيش الأمر أنف الذين يقولون الأمر أنف يعني لا قدر يعني الله تعالى لا, لا يعلم شيء حتى حتى يفعل والقدرية قال فيهم الإمام الشافعي خاصموهم بيه انت نايم خاصمون بالعلم فإن أجابوا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا وارتحنا منه إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية وايضا ترى في الأسماء والصفات حسم الماده أولا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تتفكروا في ذات الله يعني ولا الصفات فإن الله لا تصل إليه إيش؟ فكرة ولكن تفكروا في الاء الله ذلك أنا لو قلنا لأي أحد جبريل رآه النبي الأمين له ستمائة جناح سفلي جناح واحد لا لا لا جناحين جناح واحدة لا تستطيع وهو خلق من خلق لا جنة فولاه فلا تستطيع أن تصل إلى ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكب حسم المادة سد زريعة وذلك أي أحد يقال عنه الراجل ده عشان عنده علم متعالي أخبيه مش فاهمين لو لو عنده علم حقا لا يمكن أن يتعالى ليش لا يمكن أن يتعالى لأنه في النار علمنا ان في شيء النبي يقول قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني في واحد منهما عذبته ولا يبالي سبحانه وجل وعلاه الكبر رداء ولاكن صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر من جرى توبه كبرا خيلاء لا الله اليه يوم القيامه نظر رحمه مشى رجل يتبختر كبرا فان الله تعالى خسف به الارض فهو جلجل فيها كما قال ابن عمر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة المتكبرون يأتون من القيامة كأمثال الذر يحشرون بذلة وحقارة عظيمة فكيف العالم لا يفعل ذلك لذلك قال أبريم الأدهم حق على العالم أو على طالب العلم أن يأخذ التراب ويضعه على رأسه تواضعا لله جل في من من عليه بالعلم الغرض المفصول هنا من العلم حسم المادة وسد الزريعة لا تتكبر فإنها صفه من صفات من صفات الله جل في علامة وأيضا من ذلك أن النبي السلام لما حذر من الدجال قال إن الدجال عندما دع روببية فقال ما نسمع الدجال فلنا عنه إنه يدع روببية وهو ليس برب فلحسن المبدأ قال النبي صلى الله الدجال فلنا عن أكبر فتنة قال شعر غائب ينتظر ومع ذلك قال النبي صلى الله وصفا إن الدجال أعور العين اليوم الدجال أعور العين اليوم وإن ربكم ليس بعور وإن ربكم ليس بعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت هذه دلاله الآن ما دون ترى فليس برب وإن ربكم وإنكم لن تروا ربكم حتى هذا حسم ماده الآن حسم مادة لحفظ جنات التوحيد إياه حتى لو ادعى الربوية حتى لو قال للارض اخرجي أو جاء للخريبة فقال أخرجي كنوزك فأخرجت ونظر للسماء فقال أمطري فامطرت وقال للبحار أو الأنهار أو أحيا من في القبور لسحر أعين الناس بالجنون فلا تقل بأن هذا هو الرب احسم المادة ربك فوق العرش سبحانه دي وهذا أعور مكتوب بين عينيه إيش؟ كافر وإن ربكم ليس ليس بأعور هذا أيضا للاحتراز من هذا الباب باب الاعتقادات وباب النظر في الباب العلمي الخبري حتى لا يقع أحد في مثل هذه الأمور حسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وبين لهم سد الزريعة في هذا الباب لأذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الفصل والفصل القادم إن شاء الله حسم المادة وسد الزريعة في مسألة الشركيات في العبادات ثم بعد ذلك الشرح الذي سات الذي أهتم به جدا في أبواب الشرك من النزر والذبح وكيف يكون شركا اصغر كيف يكون شركا أكبر وكيف يكون وسيلة للشرك كل هذه المسائل من أعظم المسائل التي لابد المسائل التي لابد أن يتقنها طالب العلم خواء عظيم لطالب العلم أن يفقد مثل هذا وأنا أقول دائما بوابة العلم اتقان العقيده بوابة العلم تقال الخلل في الاعتقاد خلل في كل العلم وسترى المواقف حتى الظاهرة كلها بسبب الخلل العقدي ممتاز ومن الامثله على ذلك لما دخل الامسلم ورأى رجل يكن بأبي حكم فقال لهم لما تكن بأبي حكم قال اذا اختصموا بشيء راجعوا اليه اذا اختصموا بشيء راجعوا اليه فحكمتوا بينهم فاخذوا بحكمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان الحكم الا لله طالما المعنى منطبق فلا ثم لا قال ما اسم اذنك الكبير قال, قال شريح قال انت ابو شريح ممتاز جزاك الله خير